الله فيقول أأتم أضلتم عباده هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي ضلما أن متخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وأبا حتى نسذ ذكره وكانوا قوما براء، فقد كذبواكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفه ولا نصره، وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِّقُه عذابا كبيرا، وَمَا أَرْسَلَ لَكَ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ إِلَّا هم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعل بعضكم لبعض فتنة أتصورون، وكان ربك بصيرا.